ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانما تسرفون ان تكفر فان الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وان تشكر يرضى لكم ولا تزر وازره وزر اخر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 مَن سيما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداد وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت ما التع بكفر قليلا انك من اصحاب النار ام من هو قانتون انا